بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت اذا السماء فطرت واذا الكواكب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 انما ما غرك بربك الكريم اي اي اي انما ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك بأي صورة ما شاء ركبك بأي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وان عليكم لحافظين كرام كاتبين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون ان الابراء لفي نعيم ان الفجار لفي جحيم وان الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين يسلونها يوم الدين وما وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ ما يوم يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس الذي اذا كالو على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم لَومِ النغم لَومِ النغيم يَوْمَ يَقومُ النَّاسُِ رَبِّ العالممين يَّ يَقُون النَّ سُِ رَِّ العالمين, يوم يقوم الناس لرب العالمين